بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكه رسلا لي اجنحه متمنا وثلاث ورباع يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَسْتَحِي اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وهو العزيز الحكيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَأَرْضِ لَا 124. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 125. وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حقا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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم اجعلكم أزواجا وما تحمل من انسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معم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 وَسَخَّرَ الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من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 ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا الوانها وغراب يبسود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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرجون, يرجون تجاره لن تبورن ويوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ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 الذي اهللنا دار المقامه من فضله لا يمسسنا فيها نصب لا يمسسنا فيها نصب ولا يمسسنا فيها غلب والذين كفروا لهم نار جهنم إِنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّقُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَلَم عَمِّركُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَ أَكُم النَّذير فَذُوقُ فَمَان الظَالِمينَ مِن النَّص إِ اللهَّه عَالمُ وَيِبِ السَّماواتِ وَلََر إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالَّذِينَ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَغْضَبًا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 أَمَاتَيْنَا هُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلْ يَعِيدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تزولا وَلَئِن زَالَتْ آيَنَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا صُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَن لَيَكُونَن اَهْدَى مِنْ اَحَدِ لَمَم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي لَهْوٍ وَمَكْرٍ سَيِّئٍ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ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 إن الله كان بعباده بصيرا